هذا حزب مغناطيس الأدعية للشيخ الأكبر محيطين العرابي قد سسره الآلي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان من ألجم كل جبار من وأحاط علمه بما في بره وبحره وتحصنت بأسمائه التي أطفالها العظمة لله ومفتاحها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنور وجهك احفظني من أشرار خلقك واحفظني يا من ستره الجميل يا واحدا قبل كل أحد يا واحدا بعد كل أحد La tekini li ahdin yahqu kulhu vallahi ahd. Ey vallahi ahd. Ey vallahi ahd. Ey vallahi ahd. Ey vallahi ahd. Allahü cahle. Ey vallahi. لا والله لا والله لا والله ولم يولد لا والله لا والله لا والله ولم يكن له كفوا أحد لا والله لا والله لا والله الله مما بحق هذه السورة العجيبة الشريفة أسألك أن تحجبني من كل شر ينزل من السماء ومن كل شر يخرج من الأرض ومن كل شر ما نأتلك النساء بألف لا حول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 Allahü Rabbi al-Rahman